الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد يقول رب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذروا الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا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 ولقد أهلتنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خَلَائِفَ في الأرض من بعدهم لننظر تعملون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 إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل له شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته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 لاكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ظلم أمسسهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرى مكر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 وفرحوا بها جاءت هارح عاصف وجاؤهم الموج من كل مكان وجاؤهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله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 يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا متع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثَلُ الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلَق به نبات الأرض مما يأكل الناس والأَنْعَام. فاختلَقَ بِهِ نَباتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُ فَهَا وَزَيَّنَتْ وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنب الأمر كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم عشر كان عشر كي شني سيدي تنادو وحونا كميدي هاي عشر ردد انو سعيدي هنا تفسيرك تفسير كريمك. ككريم كأه شني يتبنى يضعبونك كوفان Aja, että hän on yhtä monenlaisuutta, kun emme edes minun Mina Joonus. Aja, dushanilla lavatena on voa kuja di ai. Minä suoratti nafsiha, isla suoratu Joonus tämädi. Suoratu Joonus on suora makia. Mä otaisuora makia tai. Makuu salatu wa salam. Uusobanaa kun vala divatadi jirki. الاحد المكي ما تمركي النبي ذاك ولا إلا دعنا قال يلد الله وحى مرئي إذا بدرائي كبير ناعو قدام بيا وحاتو دليله إنتي ربي رحمت ديسا إيو كم مر من هنا عذاب حدثي النار ورسنجي هركل كبير كجارد إلى بعيد جنا الله من عذاب الله ولقح النار إنه داعي نر بعضا بالقرآن كقول قبل قليل وحين سورة الأمثال قص ومرني وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامضر علينا حجارة من الصماء أويتنا بعذاب عليك وفي سورة المعارج وحيك بالله ونسأل سائل بعذاب واخع للكافرين ليس له دافئ من الله ذي وفي وَعِندَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ كَمَرِدُونَا وَيَسْتَأْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ۚ ثُمَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَالَفَتْرَةِ مِمَّا تَوَعِدُ ۚ وَفِي سُورَةِ الْعَنْكَبُوتِ وَيَسْتَأْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَٰكِن يَأْتِيَنَّهُم وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فإن جهنم لمهيضۃ بِالْكَافِرِينَ اياك وحي حسيان في كبرك اي غالب الغارين انت اي ما يعيني غارور ان الهو علام نو كان ديجلي اي داشيركه هو ريسه معناه سيتابنك الهو حليم من حلمه وحكمه ألا على نبي كفرتي دينكو قعنصيلي باب الحلاليتي أنا بعابده إيهاي هذا ما يقوانا إلى هوي الدين في عذاب الغنايين كلك أصير سياد القاتل هذا الملكي هوي ديستين كما جاكد يقين أول بالغ الله والقدرها إذا إنت الله تلقى للجوغان وهي عذاب الله تلقى للوقت في سوء كلمات كلك الربي سبحانه عز وجل بحلمه وحكمته ورعمته بعباده قال قوم مغلين قال تعال ولو حجر وَلَوْ قر يؤجل الله اباء دجله يوسند دجيل تناصدك اشرح عمره عذابك يا عقابك جردي يا دارته نظرك يا دباتهينك حد اباء دجلنا يو عن دك أودد دجيتي سأكره و بالخير و أنا كودد دجيوم حفي ماتك يا روبك يا نعريسك مر واقلا من بين أفكا لا قضية والله دماستين لها إليه ميجة أجلهم ما رشلون مداما و الله ما لاي هذا بشر كاسداسا هذيق يركو adiga la faajiibey shaabaayay kuwiis marjiila maaraktan hadan ma shaqeela aya ku yimin qadoy safra iska halis mila hadii ay fiin milahay sowaabna heli lahayn khulka saysun waraaba abday ama isheyjina ay ama mid jaro sheegeerida ay on nafsu me habari adiga nafsaada iduf ka gala ne faagleda hawla ugu دون روا ديالك المياه يا ابنا الصيادقه وحوغا قفكو سميه ان لقاد كان اركا ان كوجي وهكذا اذا هدي تاسنا لون مغليان ولا ولا نقضي اليهم وحلو دم يسير لها اجلهم ما ضل ما سي دنك كوليه كوان عذابك ويديسنا اخري على بينهم اثنين فالنظر وانسكدافين ايباقوا الكسيون الذين وحى لا يرجون ان انفلي لقاءنا انك ايباق لقول انك انك نحق قياما نورا كل ملايين كوان انفلي من واركوضا مقلمها واركوضا اليانمها لانه نقبحين في طغيانهم كلمة طغيان كبر اي حد قذل طغيانهم حد قذل كوضيه سيئيه ويعمهون كواليك عطيسنا الله بلمهو الهو عذاب قلبتك كان منها مركان ربان كينها يوم سببتها ديكي عذاب كان لياب الله كانه قف بوحو ويجيس الله سيئو تولي ده ملوك جوميه تبيعات بصر كيوات تبيعات بصر كالوية كان نوعه سنة هنو سنكوفي عناي لاغماني يا عافمان إيا خير مركان لقدرقيو إنه كبير حركيس كسريرو وصدق الله في قوله كاللهينا الإنسان الله يضغى الراغو استغنى ولو بصد الله رزقا لعباده اللي بغوا في الأرض أمر كل ابنان و لكل مي بعطي ملك كل مسيلا من دافعك علينا جفكي يكو على طوغة فديكي يكو على طوغة جوجي يكو على طوغة نبكاس مركي لقى فايدةنا كيشالي تشوف تميمة كي نبنا ما عاد في رياض يا رب يجيب نبكا كقاري قالت على إلى و إلى قرط مسال إنسانة ضد أوتر ضد العدين أضروا دب دب كتاباناية أضربوا النقونية أضربوا النقونية كل ما يضر في جسمه أو ماله أو ولده وحلوه قوص ماذا أما عذرا أما آبارا أما جهاء أما دباتا أما قوص ماذا إنسان هدوطا عطف إلا وحو يريد عانا إنسان كوا نطورا لجنبه جبك نطورا أو قائما هدوفا ليو نطورا أو قائما حدوث تشاغي النطورة ما يزال يذعو ربغو لكشف ضر كل كسب على حاله و غايود نقطه متقن ما انسان كان موافدي اسيد النوكره اما واجب اما كان اعو غريت النوكره اما وا تاغيي مركو دليسه قفصنه اوكره حال افراد مالي و هو في جميع الحالات بيفه دو دريمو هاجمو حوتو نفس تمايا ما فيش الان بوتو و تمايا ان فأنتي ديبك يجيله إذا لم يكن أخيرا كشفنا فإغناء إبقوا الكيول أنه إنسانك ضره لبكو كأذانه حدانك فإغناء وهدو حذرها عافماد سينو حدو الله نبدق اليسينو حدو أبارها درواقة سينو حدو عينماها حوالها دانسينو مروا صلق لينا حقه إسكمرا كان لم يدعنا أسان نتوغينا وكالي إلا برين إلا كشف برين بب فايده سيدي عصغى النوت وغينه وكفره يا معصيه ديسي يا كبركيسي يا ضلال كيبوكوصه نايا الى الضر ند ماسهو تابطي فبعد انت اني موهو وعلي شاك كذلك سادو جاودي اباته بواسه يا مرك اقايكا دارتاي هدو ببقى باي واقرت الاهويني واعيكا الاه ببكي كاني اساقانا فايده كارا انو طول واقرت هدين لقفايده فديكي ذبكا كفيد اي انه رومه او راه او اسكو يرنا دو او سو توبه كانو شي كجرا تزيين شيطاني تزيينك شيطاني قه وحو وزين اللههم الشيطان وعمالهم فشدهم عن السبيل فهم لا ياتدوا اضلكا يا كفرك يا معاصيه يا همها وقم علينا أو قرحينا خيركم خرارين كذلك ساد جديد أزينة الله قرحيه مجهول أما شيطان أو أما إله أو ابتلاء لنا تعلنا ما على الأرض زينة لها لنا أيهم أحسن عملاً كل هو اختبار من الله أما وتزين الشيطان فدي موارد كذلك ساد جديد أزينة الله قرحيه كو حدود القدبة كقدبة حلاشة حرامة القدبة كقدبة الرمتة بانة القدبة كقدبة حق كقدبة باطل وحانو قرحيني ما هو حقيق قانون نغدان يعملون كوى سماريا كل شيء اللي قفى إيدي سبب كيكياني كي والكفر والمعاصرة أيها داني برّيكوا الله بناي بعد هذا إلا وحكياني سبحانه إن دنيب أعيان إنك من آدم لجبل لابو إلى محمد عليه السلام أنت عصو لأن يقول بأمره من جريء وملاع أن يقف جريء قلو عن جريء مركزنا الحق جريء كل كاتي أومدان أضم بيس أوملاه إن يكون إبرقادة لجم مرمول ولا قد هو حاضر لكننا إن القرون الضديال من قبلكم يا أمة محمد إن كاد أديم كقوله أمة محمد ك خرتي وملاع أديم كقوله عن وَإِذْ تَرَسَّلَنَ وَأَدْمَنَيْنَ كَقَوْمِ نُوحٍ وَقَوْمِ هُودٍ وَقَوْمِ صَالِحٍ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمِ شُعَيْبٍ وَقَوْمِ لُوطٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ وَلَمَسِيرَ إِلَى هَالِكَةٍ فَكُلُّنَا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا قَرَضَ بِيَ لُغُكَ دِي قُلْ كَكُونُ لَكَ فويلنا ركوة لغفورا ذات كوة الراعية تسمع لنا إذا كي تريد إلا جد بنتهاي قرما لحالاقي لما قورتي أي ولا مو قدر صدق أو الجدر صدق كريته لما حالاقي حاكي وجاهم أيونات من خصولهم أخيار الله دري كنوح وهود وصالح وفعيم وإبراهيم والله ذا أقيم من خصوص حديث شرب شرب لما إيمان بالبينات معجزين على هذا حجة واضحة هي الرسالة لكتوسين أيسا إنها بصوت لكتوسين أيو كل لها لاجي أي لي ما دين كل كوحا لها لاقي شدح بعيش عسكسا أولا لما ظلموا قلت أي نفطو دي الظلمين و الله الظلمين و دينتي الظلمين و رسولك الظلمين و جميعا واع ظلم أي قلين و أي وجاءه ظل فصوصي لا تري ما كانوا كانو ايناقن ظلمي خر الله ما خفصدن فالوانا داخلها تلك حدو هنونو قال لمى سكنه نغضوا اسلامه او غالو مركا سو غان غاراي الى وحو كالهي ادوما وحو كالهي والله دوج وصدق الله في قوله كل الذين كفروا ان ينته يغفر له ما قد سلف والتوبه تحديم ما قبلها إذاً وما كانوا أي النقون ليؤمنوا كوالرمين وحاكس كتر ما يدلمين أي قرأ ظلمين هو الظلمين لمانتي سيركي باي قلان وامرتين لوهي لأبي دايان ورسوشي باي بانياً وقد دومي إلى هاي ظلمين رسوشي قادي لوقادي ووهي حق المعين رمين كورتا سهلاكو يفيد حدب هلاك كواس كل عاي عياجي يوكوكو باي حمياء عندك رسيدا عيسى النامية إلينا هلاك سمعي قال تعالى كذلك سيدكوه ورألو هلاك نج أن نجزئو هلاك دول مضارع أن نجزئو أبالمرين دولنا القوم الضد المجرمي مرك ملك إيقا كما كوبنا وعلاو إحيو الضد عظيمرا فظلمي يا حق ديداني يا إيمان لآتي سمعي فيما يستقبل من الزمان أبالكي فرن سنة الله التي قد خلط من قبله ولن تجد لسنة الله تبديلا سيديا سعطوة كذلك سأل أجدد يكون هنا الوسمي أن يزيق أبا المرندونا القومة المجرمين الدنبيا وأوه وقا سألدين لحليسي إذا شفرتنا لأوه وقالي ثم انتسكت جدال جعلناكم يا أمة محمد وعلى ذلك يقول لي خلائفة للأوهر في الأرض القديمة وما ذكره لدينا هذا الأخرى يتحدث ويأتي أنت تهدون لدينا أما هذا الذي أرى لدينا رأي لدينا رأي ويأتي كيفية الأخرى هذا يدبون أيها هذا الأخرى في صماله خلائفنا واساسا وكيفية وما ذكره يتحدث ما قوم قبل مكائنا انت كدمجي مكائنا وصدق الله في قوله وكما قبلهم من قرن هل تحس منهم من عاد أو تسمع لهم ركزة وما ديه إلا هلاقي وحفر لي مجرى ما فعلك روح إلهي غسلة ما بعثا كروح قفك منه وروح قلت ثم كالجبالات جعلناكم إذن كي ألي خلائفة دال أخر في الأرض بلوك القديسة من بعدهم من بعد إهلاكهم كل ورادا ناكا لقني أن أذن كدرك إذن كرابني يا ربي محضرنا أقول ربطي لأن ننظرة كيف تعملون سادي أشأن في رنين. يناء دو دو دي قدان يناء كل حسن للنظوره ان ان دورنه الله او ابي هي دونتو ادون سمين و سيو لكن وعلى الربا فرانبينو بابا ادي جات الله وبمبعدو لكن ما نيسيت دونتي يا كميده الله على الكاذب ظلمي يا كميده اد فلعنتو الله على الظالمين كفر يا كميدا اذ اسكا غالاودو الله على الكافر كل كاوخي اي لعنته كويلماني سو دنبا ادبكو واي ديسيد دبكو يفتين ميسيد خا بيسيد ننن دورا انن دورنو كيفاسي و تعملون ادقتان اني قال تعالى ولو يعجل الله بحدود دجيو حدود دجنايو للناس دقت اشرحوا ماها لاستعجالهم ود دجنتودو او بالخير كناك لو تدجيو لا قوميه ولا دما يشري لها إليهم حمدك أجلهم مجددا فنذروا كتغينا الذين وع لا يرجون لقاءنا لكل مد اخر بني يشعين ديون وحيين ديون في طغيان يغوم يغره كود كبر كود يدبر دوده يمع هناك وبري غيسنا كيدا كورت مسال انسان ذا تو أضروني، جاءنا إنسان كيوان نتوج لجنبه جذك شون نوجوا أو قايدا أصلاف ديون نتوج أو قائما يسرو تجنون نتوج، فلما قرتن كشفنا فيدنا أنه إنسان ك لرهو نبكي وكتو كما يينا مرّوا إسكس على اعتبار إيا دي النقب إيا ثوبات كان إيا الجزاول إحسان إلى الحزن إلى هدوء ضافي نبكي نكأقاضي. هذي كان التوق وكفرناو يلمها مرة فيما الله من الكفر والعسيان والفسوق وهي كسعدة كألم يدعونا أصبع أن التوق وكلا إلى ضر إلى كشف ضر لكفيد الدين وطوق لكاسه مثله إنسان كتابتي سبب كان وعاواي شيطانا معا صيدنا أقرحي خير كان أخراري ذلك صيداز أزمين الله أقرحي للمسرفين ذاتك ردودا قدبه ما اله برحيه عمل أي كانوا فيديوكو هان يعملون يعملونك وصميه ورا والله دارتي كو دارت ايلا باينو دارنايا لامتو والله ملقسم قد ما وقعت تعقيق وحنا وور كنتك وتكون جيلته ورا والله قال لما قدعي بان كو دارت اشغي با اسكو دارنايا قد حرونا أهلكنا لكن اين رجلي القرون امذيال من قبلكم الذين كانوا ماتوا مع مات كهورتي أي أن أماذا الرقني لما قرت أن الرقني أي ظلموا قرد رسلينه وجاعدهم أن يتمد رسولهم رسوس الله يريد أن يتمد بالبينات عد العلعج أي أنتمد أوما كانوا أي نهان ليؤمنوا كوار هماية وعي الرسوس أولا تمد يا ربي ما ينرمين كذلك صدا أن كوهر أهلاقني أي أن نجد كو أبا المرين دونا وأهلاق دونا ألقوا مددك المجرمين جفف قوائنيا ثم كجذال سعى لكم إذا كي علي حضروا ما دامت في الأرض نرك جذيس قوها را أنت إذا ما تي أتوقح را إذا كرول في جوا من بعدهم من بعده لكن حداكوا رهبن كجذال أن الذين كرول كي ذين غيرني لكي ننظر من أين فرنا كيف سيراد تعملون أدركتم وهي تطلع عليهم مشركين تواتين في العهد المكي الى كبريكا مرايه صبنه مكلفو حقوقا و ايبكو واجبيه و حي وايي ما دابا قبل يقيو سميو و ماشي جوران وكغريو وتلو عليهم نبابنا ياادم وتلو عليهم نباب إبراهيم كل كتابلاوده و حي سو دغا كركوده و كوغريو هيا واجب كوها كلكم كوه راكم نولي القران وهو الأورانجي للأمامي ديه وحن قرآن ميه ها. وحن كفالي ميهن نوكي قرآن كالو معقولة وحنك عدادين تندا إيا وحكا شاكما ذندا أي جيرين أو خووة ذندا إيا مسكاعدة نديا ماهن كان نقواه بقصر كعنوكي وكيني ويني موهن حكوثوك أساق النفتي سيمايلاها النوتر دران كبدل مالاها النوتر دران أي شفرت إيه جوابتي إيه بكتني إيه, إيه قال تعالى وإذا قرت تطلع الأغريو عليهم على مشركين ماكا قال ما كدت جنكر قوضى آياتنا خطي آياتك نقل لو أغريو بيناتي إيقو آياتك عاد عاد قال الذين وحيوا وحي عيرادا أن لا يرجون فلين كتل قشنين مشركين باياها آخر ما ينقلين لقاءنا أنك إيباه بعد الموت نللك الموت كو يانن كو ترا قاشاناي وهاي سو بنا كوله يي تي لا غير هذا كن كوفر كان ما نضلبن وحنا كوفا ليمينو بل ميد كاركن حداذن كايني كرين او بدله ما راح نوطرتر على الأقل ما لها اسك بدل اما جمله وتفصيلا اسقو دال ميش هاكايني جي امس كن نوكي اي ديش سوىتي من الله عز وجل كتمت وصدق الله في قوله ولقد صدقت كلمةنا لعبادنا المرسلين وأرتج القرآنك إلى سيدات يتناولن العرض القرآن كريمك كمذا إنك جرت يسألونك كذا وكذا قل كذا وكذا يجون كريم بجوابه سؤالكوس وتصوبنا سانينا كوس عظمة كوابس قفسه سؤال شديد لك إنه ماذا حوردوه وصدق الله في قوله ولا يأتونك بمثلٍ إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. هدى يهود إيه مشركين إيه منافقين حجب مثاني الملائكة إثيادا أريمية وحسن شيء كرنسما لا عن كانه وعكنا عكقيم بلن أو ورك عدايا خلكم أريان من كرا ولا يأتونك بمثلٍ إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير وحدنا روح حض. يقول ban day wadane xaqna أورك oo warkooda kaad aan ku siineyno qul way mark hadii la leen quraanka naga gadiye mid kala noqen ama ma lahan noo badaran oo beddelo ma lahan noo daran ka bedel qul wa ha tira ala ma yakuuno jibba imaaha li aniga ima suurakeshaw kan kan wa konki aamka ah away ma بشر سيدنا أذنك نوى اللي ذنكو على ريسي أذنك محمى كين وإنه مالئذن بهنه فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله ودعوا سهداكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدل الكافرين أذنك أذنك نوى كين وإسهو كل وحاطر هذا ما يكون إيه سورة ما واحد الي كرون يني كرا و ديدما فوق طاقتتي ما يكون لي يسور جلماها ان يبدله هنا القران كبدله من تلقاء النفس نفسه الى حق الى ان كبدله وان كنت تصرفه واحد يسور جل ايونيلي كرا ما وحني يالما من ييري كرو من يالايو ان تتبع ما تتبع مره ايو الا ما شي ما ح يوحى الي اني حاجه بدلي و وحيودي ما إني مره أيه الله أنكو إيرنا أيه وعصور دجيء أو مد غارسينا أنا بيسو غارسينا إني أنا يا يا من عصيت ربي خد أن خبي جي عصييه أداب يومين ما إن أدابك عظيم ويه أنك أعسوناه وليه حاسرو تجوابتي طيب أفركن ساو عند هذه نكو قارئين تنبينا ده ماين حمدنا وحيكو جهتا اللي يراني ماذا قل كما حادي ما قشل افرتا كاسانو إن عزي انكو جهي قابل ايا شاكو ايا مهما ايا مددالو وحادي قم ما قشل مالا اركان مالا حي انتو عكا كينو وهيانان افرتين جيران يمسكادي هاد يكتبوها قابندونتا قل كما حادي ليراني مكو كينو هاي فسائية قابل مان هاد كينو قل بحاطر هذا صوباني لو شاء الله هدي اي ما تلوته Quraanka maba akhriye aleykum korki innakum ma akhriye ilaaha doonay in an korkina ku akhriyo oo nabiga digay oo rasuuliga hadan taas jira masura ma sura galan wala adriyakum idin ma ogaysiin biga quraanka erin u haway faqadna bidtu waxaan ku nagaaday fikum badinna umuran guyal nun qablihi quraanka intaan la soo taajin kor ku فهم حنشي بيجي، محاور ليه ولا ولا شيء. هيقول كنا فرتين قارين كذي حدوس وعي باي. أنت وعك كان ولا ويا لا. هذا وعي مغطى. أنا يرنى ماذا يلا بقى فلا تعقرون. إحنا كتير زين مية. ما كن ما دارينه. فرتين سنكون مجاري قبل ما نقوم. شو ما ما بين هياك الذي لم أهانه وعك لمهر آخر درج على قنعيه قال تعالى فمن رعى أظلمك قرد ربلا ممن روح ديسة افترى أمتي حل الله أبوين كوركيسة كذبا بانك أمتي بالنسبة الشريك والصاحبة والولد والوزير والشفيع والمعين قفي له وين واحد يا كوركيسة بانك وعلى سمينة قفقا سقفقا او اصل مینهزی خفخه گردره بدل مجره جواب تا و مايا گردره تاجکتیل موضوع اول او کذبه بانیی به آیاته برایایا کسی کو قرآن کا ان سو دجیی بانیی کوی کونی کا معجزات کا الرسول لوی بانیی و انا اذن تا سی کو حدث ما ما أدون كالرفرافتان إنه أرينك إنه يهي لا يفلح مرنة إنه سنوروبين إن المجرمون آياتنا وصوم مرنة كذلك نيزي القوم المجرمين سندم بذينه انت اوين ياهي قد لأكب الأوما نيسان آيات كي بين بأني نيسان إن الأدو يقول كالقارتان أماض آخرة كالقارتان كل تصافرين نقودوا حمافة الله تفضلوا سؤلوا نمانك فارمك وحي عابدايين من دون الله باوينكاسوك وحي عابدايين ما أصنام أن لا يضرهم يغادبين إن لم يعبدوه هذا يعابدا ولا ينفعهم أَوْ واعترين إن, إِنْ عبدوه هذا يعابدا كل ما أعمرك إن لغتك إبايسنا أو أكويا هذا أو عفاكوتنا عذابنا كوبينك للنار نكابد بادين أي هذه الوائدية الليلة عندما يتحدث الوائد عندما يتحدث الوائد سبب حمد عرق <تصفيق> ويقولون وعليه الجرن هؤلاء كوان معنى ما ترأيين معنى ما أرسل هؤلاء أخريتون أقول ما أرسل لكن شفاءنا أخيارت النوع إلقائنا عند الله إبوينك كل سببك لو عبد الله إبواء ما أرسل عند الله إلنوش في عدونا حبينا ترأيين ما حدوا ويحقبن دونه، حدوا ويحقبن دونه، وحلا خذنا يوحمي، فليه غف كان حدوا بوحيتلي دونه، أما كان وعند يالي دونه، كل كسان يبيه جيران، شواف تعرف، جيران وعشرة عقادة يوان جيران في علم، هو آخر عشرة عقادة يلحب أوك، ملكوا جاينه وشاف، قران كشف عقادة، وإيمانا يا قران كوصونا يتقدمه صورة البقرة وآل عمران. ياشفاء كرانيك يباشر فاعية سقيرك يمتاز فاعية على شاء نبيا شيبا شفاء عيا خصوصي باشفاء عيزه سالحين با وكل هذا بعد الإثم إلى يضوء قلادوه كل قل كوهات إلى هالشياجاي وإيش فاعلها لكن قلادها الشياجاي سان إلى كومدرن موعس إلى أرين إنتادو غاتي هالشياجاي سان يدينك كل أنتم على مؤمن الله حتى يدينك إلىك حتى إنا الإله ديكا كعلم جونتهين قال تعالى إلى وحييني قل خسو الله وحاطر هذا اللَّهَ الله أتخبرون الله وموحد إباوشي قيسان بما وحوسا لا يعلم إباوغي في السماوات إلى ريالك قدوه دو حسن كوهغي ولا في الأرض قل فقديس وحوسن إباوكوهغي بعد شي قيسان يحلوا أقوى إله وينجرم ده إلهو يجروا أقل علمي محيط لإله يتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علما وأحسى كل شيء عددا كلك إلهو حسن وقيم وحسى قيسان صمع سبحانه إله عبالعام بدانا وحسى قيسان يدان تذودان وحسى دان بكاه كلك سبحانه ما لي صدينا والعداء إلى هذا اللي الآن صدينا سبحانه سبحان خبئ قبل أن بضنا تعجبوا على غير بابه أن يكون الله دجنايا من المخلوقات كائن ما كان أو كائن من كان الله أو ككرهذي وإذا تضل حد يلغي عليهم جرده شدة حياتنا إن جاياتنا جلوه أغريه بينات هي قوة عد عد خلال الذين وحيوا عير هذا لا يرجونه أنه تلقى سنين لقاءنا أنه اللقرآن كان لقاء إيتي اللعيم القرآن اللعيم غير هذا أنه كان أو بدله هذا كله إنه هذا يمين ما لها النور دردر يا شرك يبقى أنه تلمامه ما لها كبد يقول وحاطر هذا ما يكون لصورة أن أبدله إن قرآنك بدله أوده أدماله ما كنت أكريوه من تلقائي نفسي نفسي إلى هذا كما بدله كاره سدع درابه قرآنك وحو كوله يا حي لما أركب منك قرآنك كوش هاي إنه قول البشري يا حي إنه قول البشري أنك كوش هاي إن هذا إلا قول البشري إنه وحو يرس أوش ليه سقر نهارتي الله ترقلوش هاي ومحمد عليه الصلاة والسلام من البشر بالنصر قول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم إذن ألقى يا بشر يا مخلوق إذن نبدأ لك قل فأم وحكم ملأ وصدق الله في قوله وبالحق أنزلنا وبالحق نزل إلى حق نمو نسع تجيئي يبيبون اللي يبيد. إذ وحكم لنا من تلقائي نفسي إن أتبع ما أتبع الرائمه إلا ما مهانه يوحى إليه اللي يوحييه إن إني آنه أخافه وعب سنهيه إن عصيته الدان عاسيه صبي آنه ربكي عذاب يومين مالين عذابكيه عظيمين ويه قلوا عاطل هذا النبي صوبانه لو شاء الله هدو إيه ونحن ندوش إن القرآن قرر أوسا النبي الرسول قرر أوسا وحي إغداج حدوصي إبدان الله ما تلوته ما أغرم له قرآن عليكم كرك ولا أدراكم ولا أدراكم قركلو إلا بأهو ولا أدراكم به قرآن كايدين بار الله قساقو النبي الله إيصاد لأي قرر أنا لأن الله إيصاده ولا أدراكم إذ المبهر به قرآن تليلك هو أول فقد هو لأبسط إن أنكن جا فيكم يديك أن في قرآن الله إن بلدك أن مكوا من قبله زي إمتى أن قرانك الله شو تجي أفترسنا عن جوجي أو عن شقينا اللاركين لما بعد يسي سارين أي أفراس تعقنو ما ورا إذا أن تدو حجرنا يا آهين قلة الحجدي عداز كرتين أبنا أنك الله ديجي أيا لا من روحه اللهم لا أحد أظلم منه قف قفخان لشيقه فهلا بقف إله وين واحد قفخ كوركي سبهم كؤوما أهو حسن هين كشيقه هي. وحسن هين كشيقه وحسن بهين كدهثين هي. وحسن حللين حللل وحسن حرمين حرم إن تردم بواك كذب على الله ثم نظلم لقد قد من ممن رو الحق افتراؤنتي على الله ايبا وينكورك فذبا بان او اما سكذب بانيه باياته اياتي سيبانيه لا حد اظلم منه انه ارنكوحوا اليه لا يفلح نفسا لذاني المجرمون تلك دنبيه دواهوين ويعبدون ويعابد ايام من دور الله كسوك ما يعابد ان لا يضرهم وحبك ببين إن لم يعبدوه هدياً عابد إلأيها دهن لعابد لَعَانَ لهانا هو الضفرايان ولا ينفعهم أنواح بأتري إن عبدوه هدي عابد إلأيها دهن لعابد كنية مدافل قهر لها دهن ويقولون وحياه هؤلاء كواناً عابدين لمخلوقات كأجرام إيه أصنام إيه إيه إيه بشر قال النبي ياشا عابدي جره سيد النبي الله حيث وقاله قال صالحين تعابدي جره سيد عجيه وقاله قال ملايك تعابدي جره سيد قبيل عرب قميده وقاله حدي محاذ عابدي سين لجره هؤلاء قوة سفعاءنا إرقاذ النذا عند الله أبوين هكتي نوعه إرقائنا يسون هو عن الله الشيخين كل وحاتر هذا الرسول الله بل حجيه أتنبئون الله موحد أبو الشيخين بما هو لا يعلمه إباؤه في السماوات إلا اليال قدوها تكوه ولا في وفي الأرض إلا اليال قدوها تكوه سبحانه أبعر لأنبادنا وتعالى إباؤه وققر هذي عما وحاء يسركون حقه سلوه دا جناية وما كان الناس إلا أمة واحدة ذاتك مركة تاريخي سيلون نغضو من آدم أبي البشر عليه ثلاث أعطيك لجبر ما Adam على لجبر اللهو كلا النبي الله نوح لجسوع جارو عشرة قرون باول عايزا انت, انت داد على انت أنت قواتنا على الخدمة وعلى طريق السليمة وعلى دين بارسقنا كل كسرك كن وهو باللودي في عهد نبي الله نوح وفي عصره وقت جيسي وفي قومه قلدي اللودي أيه عشرة قروب والله توصنا عبد الله بن عباس الله ورين هي في صحي البخاري أيه يكوتال قال تعال إلا وحي أما كان الناس دادكم ما أهنجين إلا أما كعبوها واحدة مدى توصنوا على دين واحد هو الإسلام أيها دادكم وداد دورة كسوكنا النبي الله إنه أيها شركي قبل الله وضي وحونا قبل الله خفض الحق بالباطل حقي باطل لا يسقط رو مثله وعول احترام الصالحين بدك فيعن نور لي غريب ان لغو قيمه يواحق حق والغروفهم باطل اذا لبذان واليسقط رو كذلنا لبذان واليسقط رو اي كذلنا يا خاص بالله باثي كل كاسه شركيه ان ابورمي تركا سنه لو ديري خا كغرانيسه ونظر مركز اللي أقول شريعا يا إيهباب إن الصلاحات هذه كوا وَلَا تَذَلُونَ أَلِيَتَكُمْ وَلَا تَذَلُونَ أَوَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثًا وَيَعُوقًا وَنَثْرًا أَصْمَأُ هِجَالٍ صَالِحٍ كي سعيد بخاريه كتب إذن انت سلطان كتوسنا تبدأ فاختلفوا فتكيوان خلافينه خلافك السلاهون بأن بعض على توح وبعضهم على شركي توسرنتي اللي مسكنا اي اصالك اي اي ادم كسو بالله بطي انا كهر تي ان شركي يقالمه اي اي سمين قل قاسا خلافه بالله ضي حدا بوله لا كلمة حدا ين ارى الجيرين صفقت هر مرتي من ربك كهر مرتي كيمن الى كهر مرتي واعوه بابقائهم الى اجالهم ومجازاتهم يوم القيامة إن قفل بالمجرية عمره إلا هو تلقى اللوكا وصدق الله في قوله ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستخرون الصاعة ولا يستقدمون الصاعة وأما فرجها النقطة أما أمضها النقطة أما بشرك بقودها أنت أما أدوية بالجبيبين وقت الله تلقنا إلى ذلك وقت قياه دمانا بركاس وبعا حاصلها كلمة لا ساكور مرتين أما لكي يقفين با ولا حاقي كلمة كلمة حدا ينجل سبق قد حرمت الى اجل مد انت لا جارس من ربك خديغا قد حرمت لا قول ليها والله لما الى بينهم ضالوا او كو حق كان لهداي قامكاس بالله لاق الى تركوا وقابل الله بالله من امن ومنهم من كفر رفضي انا لو مرمى كل مرانك انتو دمهدو الحقيقه بينسيه لباقيل لا انت كرهن لباقيين لا لا <القضية> خذوا <والله> يا حكم الله بينهم لا عدولا فيما كي في جذيز يختلفون إشكودا <داو> مرن <مارينة> إشكوديدين <دل> أي الله لمن لهم اختراعك على ذلك خلاص المشركين تا وحيد مرخصوه دعوه الله كإنه يبيه جلد أيات كالمغربنا أننا كقرآن كأحججه أيات كونا أحبنا أيات كونا محيك ولا وعجبنا كناقة صالح أوكر وكيد عيسى او كالي وك عصا موسى او كالي وك مائده عيسى او كالي تتقران كان يا و خا نغدايسو مجسلا كان مسوربك كل خ واحد ويي دين شي واو غيبو الى اله جيره غيبنا الى اله شككمري ويقولون وحيهني لولا ان سي هل لاو سينا ملينا خدي لا عليه محمد تركيسه ماية كونيا مال جودجيو خارقة للعادة كناقة صالح ومعايدة عيسى وعسام موسى وكل ما لشودجيو من ربه خبي لي عدي لغودجيو أي كلئه ثوابت وطنا فقل عتر على الرسول الله إنما وعكر ما الغيب وانقصون إبل الجلة عدي ودين الجن لله إنما هو حصير المفرد المحلى بالالف واللام الغي يا عم جميع الغي احد كانوا كيدو إنما احد كانوا هذا اللي في هذا سوق ادنا الغي وحما قال لله بس إلا أصب ناضي. واحد يسير. حدو الى كل يتوصب نادي كل واحد شيغي حد الى سو دجينه يا دسو دجينه اسكي هليجي سو فنتليروس كرتا ولسي لا يالا اني انا هنا معكم أنا أدنك إذن لجل من المنتظر وإذن بهيان دون أنفرني نو وما كان الناس فإذنك ماهن إلا هو ما تنكوح واحدة المدى فاختلفوا مردا بإتخلافه ولولا كلمة قد ينجر أري سبقت هرم مرطي في الله والقدر من ربك خبقه حجي شكور مرطي لا قضية ولا لما بينهم لا بينهم لعضولة فيما كي قديس فيهم هذا قديس يختلفون الاسكو الدين ويقولون وعيبه دونا لو لا انزل فلا انزل مالا الدديو عليه كوركيسا آية كونية مالغو الدديو من ربه اللغة الدديو فقلوا حاطر هذا إنما وحكر ما تنورك المجيرو الله الغي وحقرصون لله بكله أي أصغنا لي وفهو وحده بكله أي يعلمه متى يأتيكم العذاب وعليه مرد أرنكا سيدة إياه فانتظروه شبه ويحس إبا يالي دونه إني أنيغانا معكم أنوئذ من المنتظرين وإنه إباو سمين دونه إياه أنيغانا إنتشبه إساكا مدعي وإذا أدغنا الناس رحمة من بعض ضراء مصدهم هلو مكا أياسيو البدعوة إيا دي الدين تيتلحيد كاللهو شاكي من ألمر في الرحمة قورصا لا ددنسيه كد هيي هاغر اي اياب تي اي باغرسنايا دينيايا ميل خيلاغايا ييغو او مانا او غار كوي حدي لو وراديو الهي تكذب كل شيء بش قال تعالى لو حيرو واذا أحمد وعافيم ورزق وولاء من بعد براءة إذا تجلاشت ما خذهم تعابس يدانا لنسينه إذا قرط أحمد لا لنسين لهم معادك يوسون عليه مخرن حجرسي أي في حياتنا حياة كنّا كقرآن كحجر سنعيا شد الله عجسني ولا بني ولا ديني ملكنا ملأ الله قليه سحر اللوشة علي فر اللوشة علي ك هذا الغشة جي، عيا دي الله حجر صناعي، مالي كريم بن لا لا عليه، شاينو عبد بن اللوجي، وحن هين بن اللوجشة جي، هذا وعاطر على الله هو ابوير، أي عصر عود دك دك بدل ما خن حجر، سداك ودك دك بني، وحن قف، هي جرب غيت قل إنسان، حدرنا والله قرايا، قرنا والله المرينا، حجر مالي كريم مالي. لكن ايبوه افليس اشهر كل وحاطر هذا الله ايبوهين ايه اسرعه ده جنبادا مكران حقر هدي اللييرا يدي مثال بابنا لغا سيهل ان رسولنا ملايك انو درنيبا يكتبون قره ما تمكرونه واحد اياتك ايباكوه اكارتان ايسان كيف يقال لماذا اكارت رضي ادب لعاند ايه اياتك او قره ايسان هذا مركي الليذين كانوا واخريا الليذيرا الليذين كان لديه دوان مالي هذا الكتاب لا يغادروا صغيرة ولا كبيرة الا أحساها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك عدا كل شيء غريب سبب أو إلا يا ضوح الله يشكون يعلن هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنصيق ما كنتم تعملوا إذا كان يسهل الوغر ايه جفكا ايه قرد الرضا ايه قال لماذا ايه حد ارنا قرن بحين الاسقاف المرين ان الرسلنا ان رسولنا ملائكتي ايه يكتبون بقايا لا تمكرون واحد ايه يبيه حقا كواقر سيطان حقرتي مركب بعض الميثال واكنا كالومي سيطان بده يغائز مراكبته اللي قاله بده مركبه اللي قاله والله كان لما تجار وانتجارة لصيوه اما ماذا كان لصوه حتى يركان بده إلي دباي المعان مطور مسجري مراكب تمنت اللعاء ذلك تقوى ذلك السعوة مسجري وحقا دوه على الواح وقع ما هي قرية سالقوية حتى يدباي شجوكسة جوكسة سينه صورة صورة الرواكد على ذهبه إن في ذلك الله لكل صباري شكوري أو يوبغهن بما كسبوا ربالي دل قدل قلت باويل يارب أو خفيفة أو دون تسعوتي زمرك أركان إنت الله فرحه أو قبأ إيهات إيه بود بود يسعب لأسكود دارو أي الله فرحه لكن دي دي إنت لا يشهد إله أتكيره أو إنتي حوق يالاته دون نذيبالو علي سيقرقريرته إيهان إنتي بودا كرقصو الله بتاع قال إيه دون هذا شكاكو سوئلالا سرد ما اللقال ايا اللقوع اضانا ايا ما مانت نقود بي اوهداب نقود بي سو ادو مفرعا انه قانينا شرد ايا دارا الانسكو دارا فلنانك عدين لتقنى بلانت الله بالله ما قال تعال هو معدود حقه وحوذ الذي الله يصيركم الى سعوتي حقا في البر فلنانك ويه سعوتي ايو او الى قادي ويخلق ما لا تعلمون حتى أن دي حق عمال هي دي رضا لها عيّة قلقها في البر قلقها قديسة أي أبئي والبحر كليات مأهو البحر بعد قديسة أبوئي سعودية قلقها مركزة بجوقتان سدايات كواكر ستنرد حتى إذا كنتم حتى هذا هاتان في الفلك مركب قديسة قد قديسة بضم مرايسان أو وجرين مراكبة السعودان بهم هدتكم مرنا غيبي إنتفادوا مرنا غيبي على جدي قاية مرنا خطاب كنتم بين هيني وسيركم بين هيني أو خطابة غيبة لو على جدي أو وجرينا أي مراكيب تقول بهم ذلك سليم مراكيب لا قولولي بخيح تبايل طيبة معن تبايل قرو قن حريصة أو إنتقالك غير إلى مرقبك أو, أو صم أيه Oua melkeut kiirja ontee Allahies. Oua melkeut kiirjohti järjat. Ota miserable. Ota sijaa men في haa da resource. People say 전� Symboja Ota saabakin var 그랩le pasensi yi afraa saabin. Sen har жизjää 노 bullying otaakin hy Vuodoro goalia. Ota hun länevéán. الموجود من كل مكان عايش حقوق بدانا ووالا جس كان واك سوغلي هرينه واك يمي كزالنا واك يمي بن احنا واك يا بودا ورتا جدي وا جوكسات حتنا كل شيء انت ودفنا كلنا انت فالقبل كفي ورا نفا لا صبراي وجاهم الموجود من كل مكان لا هركه كل العقائد وا يمي او وادنو او أي يقينيين واني كان بمعنى اليقين أنهم إياقوا أحيطوا إلا كوبي بهم هل أقلوا كوبي نفلقا صبري ما حكي ألوكو عرر إذا مركز يبيلته دعو الله إلهي طوغان مخلصين يضعوا براحترايا له الدين بريار لبعث هذا مركز يجير تول أحد كاللسو قادم سوح كما فبنكر أرقار العقل هذا مركي يوح جيران. أنا جالس أتناوله حديث الله تي حديث مركزان لوليتو أبغى أن نجعله يريد ليه رجيم كلك على أرضه قبله كلك يعبدون كله أي واحد الساعة كلك كوان مندامانه وحين يقول الله كوان كوان قرته إيش بيقدر الله إلا عبد لما يواكنا كأول الله إلهي سبحان حديث اليابني مخلصينا يقول بلعت لايا له أب الدين عمك كلك بريكة ليه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 janahanaina toqma ya wa la shardi ila karkasu dawaysi fiqina tima anayhi ukeena sontiya guddi sidin lo dakhmar halamma gorta anjahum ila ubad badiyyah wa dontiya haati la tagu alafti ladjiyo ila gorti ubad badiyyi hum mushrikeen ti yabghuna wahida albayyi fi alardi dulmi yabghuna wa في الأرض يقول لك بغير الحق الجديد الآن سركي إيا كفري إيا وحي الأول وحي يكون غاقايي حدها يا أيها النص جذو وحادو قاتا إنما وعك لماها بغيوكم تلمغان أدقاليسين على أنفسكم نبتني كورك يدوهانا إلا وعك لماها اللينا نبين وعك لماها اللينا إنما وعك لماها اللينا أذنك أجدبر إنما وعك بغيكم جدر الدين على أنفسكم نبتني كركض وعري سد عشى قمذ بغي يعي مدينا نخسي بلن كل بخي يعي مدينا أو يعي مخى قرآن كذا على بكون مكر مكرجي وعليري ولا يحيق المكروس ييو إلا بألي نخدينا وعلي ربنا لجبيو فمن كذا فإنما ينقص على نفسه بغيكم كرتردينا يايو الناس إنما بغيكم ولكن على أنفسكم إنما بغيكم على أنفسكم يايو يا الناس دلوك إنما وعك الله بغيكم كرتردينا على أنفسكم نفسي نكرخ إلي يعاني متاع العيا نور الحدب أدري أو سيزا ثم كذا إلينا أن جاء أمرجعكم لا بشدين لغطي أو فن ربهكم عيدين سجينا بما كنتم في الدنيا قاعدة تعملون قوسميهم مثل جبل اديدي اللي قبل ايي وكان حداد الدنيا ده سكر موديسه فهمت دي الهه الدنيا ده ابو ري و عشان كان إلى مال فيلم قال تعال حد روح انما وكلامه مثل الحياه نولت المنت نورش ادوك اللي نوليه هي لا فيلم انت وتكو غرانيسه كمين فور او قال انزلنا غروك انت جني من السماء يقور حديك الرب لا كانوا، إنك سون مقنا فاخت على درمي إيه بسبب الماء، إيه بسبب تودا نبات الأرض، إنك أولي كدلناه، و مما كي كمده يأكلون الناس وذكعونه وملها، ولن عاموا حولها وعوسك إنك صدق النفس إذا، وعوسك عونه تولد نفس أي ملح عنده، وهذه أري قلي يشاعين لا سيو، أديه واقرأني أجي. فانا غالبا ما في حاله عذابه او سقي عليهما حولها عنا فتنمره عنا قولك مركه وحل لو خي ديه حتى اذا اخذت الارض الارض يا ديقانته زخرفا قرع لذا حان يوم لان يرب حول بين ديك البهن قولك قرسومه تاكو كبته او وزيانات اي الارض يسبشوا الموتى قبر لما ريمي أو وضع أهلها تدخلوا كجوع أي مودن أنهم يقادرون بعثانية داقا وعندئن أودوا ليهم ما كم صنعان عليها كر كذا أتعويم أمرونا أمر يبعويم وعند قبوري الدريما سقل ولا يال حدوقنا حتى تدل كذا عوضا أنهم قادرون عليها أتع أمرنا أمر يبعو نعه النغضاب. كل كائن دنيو إني بابا لإبا أو كل كاسة بابا إذا نيكارا كوماده إيكارو دارا كبير في قصر يدوكان فوجينا يغيي الرجيم أنهم قادرون عليها أطها أمرنا أمر خنقة ليل في ليل كرهذنا جده أو نهارا مالن جده قفجعلناها أنا رضي كيالي حسيدا بلى شفاي وكري برسل كيان بلجامة ريه احتاجن مال ك هي جوري هي ذات وعول بعوده مي كلام تغنا هي ذو النجاني ناقلة بلمس الشار سان وحقة عيني وعلم دا المان ترى مركوسا نمن شلي بيا واحدين كذلك صدر انفصل ككرة بقدر عينا الآيات آيات كقرآن ك يقومين ذا تفكر مسكعوا ضجعين اذا كل ك الدنيا ذا المان تدي قلت إلى ملك الدنيا هذه الحقيقة هذه النسية وحقق بها حيث الله يشامه وحدي الله للخيامه إله دعوه سبحانه عز وجل ودعوه هذه أولك ويارأي قوح والله أبو وإله يدعو الدعوه هذه أول حقوق يارأيه حقه إلى دار السلام نبدأ لها دارت هذه السلام محا الله تقا والعمل الصالح على جوته في هذه بوه حنونية منذ كم يشاء حنون لخذه إلى سرابين جد مستقيم من توزم سرابك مستقيم كهله شو حنونية الدين الإسلام القرآن وصدق الله في قوله وأن هذا صراطي مستقيما فتليه القرآن كون وإذا أذعنا حدنا أدنسينه أن صدقه رمته عارف من بعد الغراء بعد الغراء ماسهدهم تابطي خلاقورتهم تابطي لهم وحاوسون هذا مكرون هكارسي في آياتنا هذا آياتك نجا هكارسانو يقولوا حاطر على مكرون هكارسي أي في آياتنا آياتك نجا هكارسادان بيتاتك سمين آيان حقرتوا إيمان لأنت إيا بداين انت إيا شيء جدا آياتك يبلغوا سمين آي دردرك إيا دفرك يا إيه حقرده ايها حجر سيا اي رسول الله وحاترا لو ان ذا تدجين دجاجين بدل مكرن حجر وحتى نواضقها وحا سميست كوردنا ويدين كاف المرينايا ان رسولنا ملائكه الله يكتبون ب ما وحيات كم قر حقا كوادر سان ايها الحجر تو اي كل عيسى قد سمي هي هو اي بوها الذي الله تسيركم الى سوسيا في البر قلك والبحر ببضع حتى إذا كنتم مركز في الفلك مركب جنيه أو الجرينا أي مراكب الدريرا بهم دادك الله الدريرا بالريح مع الريح طبي المعد طيبة ونكس أو فريح أي دادك فرحان يا دبي شكو فرحان جاءتها أيضا من دادك فرح طبي حصيف بربوريسان أو جاءهم ودادك وهم الموجود من كل مكان أفرطة بنعبه قيم او ظنوا هيداتك هبسلين يقينيا أنهم يحضوا بهم إلا كوغي بالهلاك تفرقوا يقعوا وحي مركز أصلا هاي بريان اللاها يبوين كليا تحيد كلمي مخلصين يقعوا براحت له أبا الدين عملك إيا برياضا معي ليهين قائلين يقعوا شرط حرايا لئين أنجيتنا إلهو صرفتها لانكو Ina nġejtana, hedädi na koriso, minkä viidi, diva sata naajzata, tannakunamna, ina nuhannaan ballankukalla, minkä sha kirin, latka kummarijakua, konsa da, ekkurunarijakurraa, kalemaa gortjua, enġahun, ila bed-badijaj, ila gortju dulmi, ejalla dulma, naftola dulma, aduamni dulma, ejaj في الأرض يقول لكم قديسة أي أي ظلمي حقدره كو سمعين أيان بغير الحق جد لآن يا أيها الناس ضدوا إذلك إنما وعكلا الله بغيكم ظلمكات سمعين أيسان على أنفسكم نفتي نكرك هذا أيه كل في الدنيا والآخرة حالكوني كونه يصغوا ظلمك أوهي الدنيا هذا آخرة ظلمي مجروا لمعطي متاع الحياة نرول خحده الدنيا هو سيسوي wa dad rag u soo amad baqoodi soo amad bebtu fa xayr oo adu ya ayaad moodayso in aad dul miga ku hayso hadana summa ka gaba adigoo dul migi galay inayna anaga eba amartu ku la bashadina noqotay anadii iimaanaysi fana ku aridiin sheegayna ima waxaad kuntum fi dunyada adunyada gudayda ku ahan الدنيا دي اللجوء وش اللجوء ورا رينا مثال كان هذا اللي طافنا عن جا من وضوأ عذاتا وحاتو رقيق أياس ماشي سنا صاي يا رب قداية كل كدهم باي سبدل عاية جيل باكداهم بين عاية سدي هاريكو نغريزا هذا الدنيا مانتها جينا وصل مركل هي ذا كل كواحد هذا في الدقائق كأوصول حداد مودة لكن هل كمجرة إنما واحد لما مسأل الحياة نرى أدنى سلمان تلوح أدنى يا هوسا كمان خابو كربيو أنا زلناه بجهد جنيل من السماء كركد جنيل أو ضغط ربع أو إشخر مي به بسبب الما به سبب توضا ولك يدور ربعي عددنا مري حريتنا كشي وأعشق درمي در نبات الأرض إن كل كويك دلناي النوع والبر أياس قبسي الله يمرق وعينه قبسي إن كل قاس على ما كم غدا يأبه كدلنايا يمد موجناي كبر لما رفيق مدمدا فخلطوا بسبب الم نبات الأرض كل كويك دلناي الله والنوع مما في كمدا يأكلون ناسودات كعورو قلن عام حول هنا عليم في عوسكا حتى الى غورتاي اخذت الارض ارضي قالاتي زغرفها قروح ذلك ترى هي حداء اسمريس او وزينت اي شيء قروح للنيل او, او ودنوا مليه من رغبات الدمعبادنايا غورتي برواق قيرسو نول بناقه غورسو او المندل او غوريسو مايسو لا تقول كائن دبتي آفاريا جرجرته اللو يموت تمع خلا مجرو كل خوادن هؤم ملايين أهلها ارض عليها أرضا كركذا هي برواقذ يا ملاكوتل إن أود كل يه أي وقت قبصا أي ملاية وعطاها أرضي أقيم الأمرنا ليلا في لي حبين كذي أو نهارا في Marin gudee ova, jallana, arva, jankajalle, asidam balla gurej, kallam tsaħna, jeda, ukuren mega, jeda, pinnamsi xarajiva, kadari fasida, annu ja ajata, jekawmendat, jata fakkaru, maskadoru shakajina